وَاللَّاءِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاءِ لَمْ يَحِضُوا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ وَمَنْ يتق اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا